وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم ليبل وكم أيكم أحسن عملاء ولئن قنت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 فخور ولئن اذقناه نعما بعد ضراء امسكته ليقولن ذهبت السيئات عني انه نفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فَلَعَنَكَ تاركهم بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا وضائق به صدرك ان يقولوا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 نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صلعوا فيها وباطل ما ك فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَا مَوْ وَرَحْمَةٌ أُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ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 خافوا عليكم عذاب يوم القيم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرئي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عاده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريد تئس بما كانوا يفعلون، وصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وَلَا تُخَاطِبَنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنَ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا إِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالا ركبوا فيها بسم الله مجد لها ومرساه إن ربي لغفور رحيم وهي تجريدهم في موج كالجبال ولا دا نور ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يركم معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَرِ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 يَقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِصُّ، قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَتَكِدُونَ جَمِيعًا صُمًّا لا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غنيظ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 وإلى ثمود أخاهم صالحة قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ لَا يُرْهَوْهُ وَأَنْشَأْتُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوهُ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آذاؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ذينة من ربي وآتاني منه فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لَنِي وَإِرْتِخَافْ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَارْغُوا هَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ قَرِيبٌ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم للبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل الحنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا وين تأولد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا شيء عجيب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 وقد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوقا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه بل كنوا يعملون السّيئات. قال يا قوم هؤلاء إبناتي هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا ت زون في ضيف أليس منكم رجل الرشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقه وإنك نتعلم ما نريد. قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى رك من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 عليها حجارة من سدّ لم نطود مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إلَاهٍ غَيْرُهُ وَنَاتَتْ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 ك لا أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني من هرز حسنة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وياأقوم لا يجرم أنكم شقائي أن يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم عود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعِدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وصل قارب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 نُرِيهِ قَصَصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ضَلَّنَّاهُمْ وَلَكِنْ ضَلُّوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا جَاءَهُمْ وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مسهود وما نؤخره إلا لأجن معدود يوم يأتي لا تكلم الناس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم الناس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي شقيق فاندين فيها فاندين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما سأ ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من ولقد آتينا موسى الكتاب فاختنف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم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 وَكُلَّنَّ قِصْتَ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلَّنَّ وَكُلَّنَّ قِصْتَ عَلَيْكَ وَكُلَّنَّ قِصْتَ ما نثبت به فؤاتك وجاءك في هذه الحق وموعظته وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون